عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه بسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله